إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شررا لكم بل هو طير لكم لكل مرئ منهم اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنين بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفت مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم ولولا قدر الله عليهم ورحمته في الدنيا والآخرة لمَسَّن في ما أثبتن فيه عذاب عظيم إذ تلقاوه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ما ليس لكم به هونه هينا وهو عهد الله عظيم ولونا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تكلم بهذا ما يكون لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بذاء عظيم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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم